اولائك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه وذر الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون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 في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عساي يكون قد قتر بأجرهم وأن عساي يكون قد قتر بأجرهم فبأي حديث بعده يؤمنون مين يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طريانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إما ما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتها يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون